علمه شديد قوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى رونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْتَ مِن آيَاتِ رَبِّكَ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُمْ أُنثَى Tytułك إِذًا قسمه ضيزى ille هي الا ما الله بها إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تغني شفاعتهم شَيْئًا إِلَّا من بَعْدِ أن يأذن اللَّهُ لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى إن w لا momencie, gdy mówimy o tym, że w tej chwili nie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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ إِرَاءَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُم فَسَأَلَهُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى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 من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد لؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى